وإن تسألوا عن أشياء إن لكم تسؤكم وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عف الله عنها والله غفوا